كانت الشيخ أكت السيارة إليه واشرةً واستضمها يا شيخ بعد هذا يا شيخ توفي, توفي صاحب السيارة الذي كان يترن نحن يومي ويسارة وبعد خروج هذا السيار والشاحنة للعنقاض هذه الأشخاص الذين لدينا السيارة يوجد فيها بعض السكر يا شيخ والحشيش فيسأل هذا الشخص يا شيخ هل عليه قيام على كل شخص توفي في هذه السيارة أماذا يا شيخ أولاً والله أعلم هذا أمر يحدده القائم بالأمر المروري من هو المخطئ؟ من هو الذي ارتكب هذا الخطأ؟ إذا كان هذا الذي ذكرت أنه كان يقود بتهور ويقود بترنح في مساره هو الذي صدم ودخل على هذه العربة لعجل سكره وعدم تنبوه فهذا قد قتل نفسه بطريقة غير مباشرة وعلى هذا مثله كمن صدم جدارا أو صدم عمرا فابتا كجبل أو ما شابه ذلك أو صدم عربة واقفة فإذا كان الخطأ قد ارتكبه هذا الذي وصفت ترنوحه في الطريق ففي هذه الحالة لا نستطيع أن نقول للسائق الذي كان يقود في طريقه بصورة عادية أن عليه صياما أو أن عليه كفارة أو أنه قتل قتلا خطأا أما إذا كان الخطأ منه انتبه لهذا، هذا كان الخطأ منه هو وكان متسببا في هذا الحادث الذي أودى بحياة هؤلاء ولا شك أنه هنا في منزلة من قتل قتلا خطأا تلزمه دية الجميع وتلزمه الكفارة تجاه هؤلاء ولو كانوا سكارا حيارة رحمه الله ان كانوا من على الإسلام مارك الله فيه فهؤلاء عليه الدية وعليه أن يصوم شهرين متتابعين كفارة لهذه الفعلة تصبح المسألة إذا كان القتل أكثر من شخص فهل يلزمه أن يصوم عدة أشهر يعني إذا قتل ثلاثة أشخاص هل عليه ستة أشهر أم أنه يكتفي فقط بسيام شهرين متتابعين لأن الكفار بهذا الصوره تتداخل لا استطيع أن أجيب إجابة حول هذا الأمر لكن أقول فيها برأي أنه تلزمه كفارة واحدة في الصيام. شهرين متتابعين يجزي عن الجميع. ان شاء الله تعالى. ولكن اعد السؤال لي بعض لمشايخنا حول هذه القضية. نعم. بارك الله بك يا شيخ. لك عندي فسار بسيط بس يا شيخ. نعم. الشيخ شيخ طبع عندي اخلي اه الان اه من امس ارزق برسلع. اه فجاء هذا الاخ. عندي اخ اخلي يا شيخ ارزق برسلع. نعم. وأراج أن يسميها مالي على زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام نعم فأنكر عليه من بعض الأخوة بارك الله في ذلك الشيخ وقوية وطيل له ان لا يزيد في هذا الدسولين لأنه اسم من الأسلام النصارى أولياء وهوهود ما أرمش ما تعليقه كمشي عزاك الله خير حقيقة لا أستطيع أن أجزم بأنها بأنه لا يجوز هذه التسمية على الإطلاق بالنهي إذا كان معناها إذا كان معناها طيبا فلا استطيع أن نقول لا يجوز لأنها بارك الله فيك كانت في عهدة النبي صلى الله عليه وسلم والمعلوم في دين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان من منهجه أنه يؤير الأسماء القبيحة إلى الأسماء الجميلة ولا اسماء السيال اسماء الطيبة وهذا معروف في سنته. فلو كان هذا نعم. الاسم مما لا يحمد ويذم، لغيره النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه قد غير أسماء جواري فضلا عن رجال وأصحاب الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة. وعلى هذا والله على مرأنه لا حرج في هذه التسمية إن شاء الله وتعالى. ذلك لأن لغة العربية تدخل فيها بعض الكلمات الغريبة عنها، كلغة مشكات وقصوره، فهذه دخلت ضمن اللائحة العربية للغة أو لكلام العرب، فصارت مثله، فصارت مثلها من حيث أنها من حيث أنها مستخدمة عند العرب، فلا أرى حرجا إن شاء الله تعالى في تسمي بهذا الأسم. ب بما ذكرت لك من دليل نعم. بارك الله فيك وجزاك الله خير مشير. وياك الله يحفظك. عاد عاود السؤال عن القتل هذا الخطأ للمشايخ. اتصل على الشاعي بيد الجابري أو الشاعر أبيعو، الشيخ البخاري والمشايخ الآخرين حياك الله. بارك الله خير. بارك الله فيك. بارك الله الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله.